موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما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 تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نفوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم ذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصدكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا